وَإِذ نَطَقْنَا الْجِبَالَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلٌّ وَضَنُّوَّ أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ خذوا ما آتيناكم بقوته وذكروا ما فيه لعلكم تتكون وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ زُرْرًا ريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلا شهدنا أن تقول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 بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي 114. وإتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان, فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين 115. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه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 تقصص القصص لعلهم يتفكرون تاء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون